الله الرحمن الرحيم نيل الأرب في مثلثات العرب لنابغة زمانه وسيد الظرفاء في آنه الأستاذ الشيخ حسن قويدر الخليلي سقى الله تراه صبيب الرحمة وأصاب عليه سجال الاحسان والنعمة آمين وبهامشه تقريرات للأستاذ المذكور تسر الهموم وتجرب الصرور سجله فائد شيخ الزور الشريط الأول الوجه الأول بسم الله الرحمن الرحيم يقول من أساء واسمه حسن لكن له ظن بمولاه حسن فكم لمولاه عليه من منن بالعد لا تدخل تحت الحصر احمد من قد زين الانسان باثنين اعني العقل واللسان الهمه الادراك والبيان والفهم والنطق جماع الخير وافضل اللسان هذا العربي به كلام ربنا في الكتب أنزلها به على كل نبي وترجمت حسب اقتضاء الأمر وهو لسان صاحب البراق وصفوة المهيمن الخلاق وأفضل الخلق على الإطلاق نبي الشفيع يوم الحشر قوله البراق هو دابة من دواب الجنة فوق الحمار ودون البغل له قوائم وجناحان يضع حافره حيث ينتهي طرفه وعن صاحب كتاب الشرف إنه دابة وجهها كوجه الإنسان وآذانها كآذان الفيلة وعرفها كعرف الفرس وقوائمها كقوائم البعير وذنبها كذنب البقرة انتهى صلى عليه الله ذو الجلال وصحبه وحزبه والآل من ميّزوا الحق من الضلال وأخلصوا في سرهم والجهر وبعد فاعلم أن علم الأدب ملاكه فهم كلام العربي هذا كبحر وهو عذب المشرب حصباؤه نفائس من دره قوله وبعد هي من أثناء الغايات كقبل وفوق وتحت وقدام ووراء بمعنى إن أنها جعلت غاية للنطق بعدما كانت مضافة ولهذه العلة استوجبت أن تبنى لأن آخرها حين قطع عن الإضافة صارك وسط الكلمة ووسط الكلمة لا يكون إلا مبنيا وإنما بنيت على الضم لأنها في حالة الإضافة تعرب تارة بالنصب وأخرى بالخفض فقصت عند البناء بالضم الذي خالف حركتي إعرابها ليعلم أنها مبنية لا معربة قوله الأدب مستق من المأدبة وهي طعام لا سبب له إلا ابتغاء المحمدة فليس كالوليمة وهي طعام العرس ولا كالوكيرة وهي طعام البناء ولا كالخرس وهو طعام الولادة ولا كالإعزار وهو طعام الختان، ولا كالشندخية وهي طعام الإملاك ولا كالنقيعه وهي طعام القادم من سفر بل بل المأدبة تكون لغير سبب من هذه الأسباب والموجب لصنعها اكتساب المحامد وفي الحديث القرآن مأدبة الله في الأرض يعني مدعاثة شبه القرآن بصريع صنعه الله للناس لهم فيه منافع وسمي الأدب أدبا لأنه يدعو الناس إلى المحامد انتهى أفاده ابن الانباري في شرح المقامات انتهى من ها هذه اللآل تضيء مثل أنجم الليالي تزهو بحسنها وبالجمال لو جسمت لعلقت في النحر قوله تزهو بحسنها وبالجمال فائده في تقسيم الحسن عن ثعلب عن ابن الاعرابي وغيرهما الصباحة في الوجه الوضاءه في البشرة الجمال في الأنف الحلاوة في العينين الملاحة في السم الظرف في اللسان الرشاقة في القد اللباقة في الشمائل كمال الحسن في الشعر انتهى من فقه اللغة للتعالبي رحمه الله جمعت فيها الكلمات اللاتي تكون في الشكل مثلثات أبدأ بالمفتوح ثم آتي بالضم لكن بعد ذكر الكسري. واللفظ إن كان له معاني ذكرتها بحسب الإمكان مع حدث حرف العطف للميزان حرصاً على جمع المعاني الغرّ وربما تركت معنى اشتهر كمن يرسها ويترك القمر وإن أكن أهملت قيد يعتبر في بعضها فالعذر ضيق الشعر قوله الصهى بضم السين هو أصغر نجم في بنات نعش تمتحن برؤيته الأبصار وما أحسن قول بعض أهل العراق في الحجاج الثقفي. شكونا إليه خراب السوادي فحرم فينا لحوم البقر فكنا كما قال من قبلنا أريه السها فتريني القمر انتهى رتدتها كمعجم على الولا معتبرا للباب حرصا أولا كذلك اعتبرت ثانيا تلا في كلمات الباب ففهم تدري فمثلا ترتيب باب الباء قدمت ما ثانيه حرف التاء على الذي ثانيه حرف التاء وهكذا في وضعه والذكر جمعتها من كتب عديدة غريبة صحيحة مفيدة حلى بعقدها الزمان جيدة وفاح نشر طيبها كالعطر وربما يخطر في النفوس عزلي على خلفي إلى القاموس والعذر الاقتباء ببطليوسي في شرح ما ثلثه بالنسري قوله ببطليوسي هو أبو محمد عبد الله بن محمد بن السيد البطليوسي اللغوي نسبة لبطليوس قرية من قرى المغرب وقوله بالنسري متعلق بثلثه لأن مثلثاته منثوره لكنها تفوق الدر المنظوم انتهى حيث أتى بكل معنى شاردي معضدا له بذكر الشاهد وهل يقاس غائب بشاهدي أو ينكر المبصر ضوء البدري والاقتداء أيضا بجامع اللغة إذ بلغ التحرير منه مبلغة لله در ربه ما أبلغ أتى أخيرا بحلال السحر قوله لله در إلى آخره كلمة تقال للمجيد في القول أي لله خالص عمله لأن اللبن عند العرب أشرف المشروبات قال ابن عباس رضي الله عنهما ما غفت أحد بلبن قط لقوله تعالى سائغا للشاربين بل ربما رب استعملت العرب لفظ الدعاء الذي لا يراد وقوعه في مقام المدح فيقولون للشاعر المفلق قاتله الله وللفارس المجرب لا أبله وعلى هذا فسر بعضهم قوله صلى الله عليه وسلم لمن استشاره في النكاح عليك بذات الدين تربت يداك والى هذا المعنى اشار الشاعر بقوله اسب اذا اجدت القول ظلما كذاك يقال للرجل المجيد انتهى دره قوله لله ذر ربه اي صاحبه وهو السيد محمد بن السيد حسام الدين بن السيد علي وهو صاحب كتاب الرموز اختصر في جامع اللغة صحاح الجوهري وزاد عليه من المغرب والفائق وقانون الأدب والتكملة والتهديب والمجمل ومقدمة الزمخشري وكتاب السيبويه وغيرها انتهى بذاء غريبة في الوضع يعشقها كل رقيق الطبع يشربها القلب بكأس السمع فينتشي منها بغير خمره قوله فينتشي اي سكر، يقال انتشى أي سكرة ورجل نشوان بين النشوة بالفتح والكسر. فائدة قال التعالبي النشوة أول السكر والنهل أول الشرب والوقف اول الشيء والنعاس أول النوم والحافرة اول الأمر وهي من قوله تعالى أئنا لمردودون في الحافرة أي في أول أمرنا ويقال في المثل النقد في الحافرة أي عند أول كلمة والفرط أول الغراد وفي الخبر أنا فرطكم على الحوض أي أولكم والزفير أول صوت الحمار والشهيق آخره عن الفراء والنقبة أول ما يظهر من الجرب والعلقة أول ثوب يتخذ للصبي والاهتلال أول صياح الولد إذا ولد والنبط أول ما يظهر من ماء البئر إذا حفرت والرس والرسيس أول ما يأخذ من الحمى والفرع أول ما تنتجه الناقة انتهى فائدة أخرى في ترتيب السكر إذا شرب الإنسان فهو نشوان وإذا دب فيه الشراب فهو سمل فإذا بلغ الحد الذي يوجب الحد فهو سكران فإذا زاد امتلاء فهو سكران طافح فإذا كان لا يتماسك ولا يتمالك فهو ملتخ فإذا كان لا يعقل شيئا من أمره ولا ينطق لسانه قيل سكران بات انتهى سعاله مثالثا اطرب من مثاني حصنتها بسورة المثاني من عين كل حاسد وشاني يعيبها مع أنه لم يدري ولم اقل محفوظة من الغلط. وأي شخص في الورى ما ساء قط ومن له في فعله الحسنى فقط سوى جميع الأنبياء الطهري مع أن عذري عدم الطلاع وضعف ذهني وقصور باعي وقد دعتني سيما دواعي يشيب منه الطفل قبل العشر حيث سميري في الدجا بالبالي وليس ثوب كدري بالبالي والصف لم يمر لي بالبال فاصطح عن الزلات وقبل العذر قوله حيث سميري اي من اسامره واحادثه في الليل بالبال اي وسواس صدري ويجمع على بلاغه انتهت المقدمه باب الالف وفيه احدى وخمسون كلمه اجنه الحلفة هي الاباء والامتناع من كذا إباء والغثيان يا أخي أباء وهو كراهه الطعام فذري قوله أجمة الحلف ومن ذلك قول كعب بن مالك من سره ضرب يرعبل بعضه بعضا كمعمعة الأباء المحرق قوله أباء يقولون للمريض إذا أبى الأكل ما هذا الأباء بضم الهمزة ينزلونه منزلة الادواء أي الأمراض كالبوال والهيام ونحوهما انتهى بالرطب لغتنا عن الماء أبلو ثم الجمال إبل وابل وقسس عند النصارى أبلو جمع ابيل لعظيم القدر قوله بالرطب متعلق بالاغتناء اي الاكتفاء بأكل العشب الذي فيه رطوبة عن شرب الماء يسمى أبلا بفتح الهمزة قوله لعظيم القدر اي من قسيس ونحوه قال عمرو بن عبد الجن وما قدس الرهبان في كل بيعة ابيل الابيلين المسيح ابن مريم انتهى وخامة من الطعام ابله ولعداوة يقال ابله وعاهة بالجسم تدعى ابله وحاجة ايضا فكن ذا خبري وسمه خف من بعير اثرة بالشيء الاستيثار ثلث اثرة والجذب والحال القبيح اثرة وجوهر السيف دعوا بالأثري قوله وسمه خف اي الفعلة الواحدة من قولك أثرت البعيرة إذا وسمت باطن خفه بسمة يعرف بها إثره وصن تلك السمة أثرة بالضم انتهى في الأرض تأثير بمشي أثره معسيرة الميت ثم الإثره جمع لإثاث وأما الأثره سمات أخفاف جمال تسري فرند فرند سيف وبضم أثره علاقه السم فتلك اثر وهي ورونق المحيا اثر أثر جرح بعد برء فدري قوله الاثر بفتح الهمزه وسكون الثاء المثلثى فرنج السيف أي جوهره قال ساعده ابن حوبة الهزلي يصف سيفا ترى <تصفيق> اثره في جانبيه كانه مدارج شبثان لهن هميم اي دبيب شبثان جمع شبث دويبة كثيرة الأرجل والفتح عن الأصمعي وغيره, وغيره يرويه بالضم انتهى المجد عندهم هو الأثال جمعا لإثلة أتى إثال والإثلة الأصل وجل أثال إثنفة أو جبل من صخري وعد شيء منك إثما أثم والخمر أو مطلق ذنب اسمه جمع أثوم أو أثيم اسم ثم الأثام لجزاء الوزر تهيج شر بين قوم أجل قطيع وحش أو مهن فاجل ووجع في عنق والأجل جمع أجيل أي أخير فدري قوله تهيج شر يقال أجل عليهم الشر يأجله من باب ضربة إذا أثاره قال الله عز وجل من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل الآية وقال خوات ابن جبير وأهل خباء صالح ذات بينهم قد احتربوا في عاجل أنا آجله قوله ووجع في عنق ذكره الفراء وحكى عن, عن أبي الجراح العقيلي أنه قال بي إجل فآجلوني أي داوني وقوله أي أخير وهو الشيء المتأخر عن وقته ومثله الآجل وهو ضد العاجل انتهى ومرة الأخذ تسمى أخذة وحفرة كالحوض تلك اخذه والسحر في منع النكاح اخذه خرزة تمنع حب الغير قوله أخذ بالفتح تناول الشيء والهلاك ومنه قوله تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة انتهى تناول الشيء هلاك أخذ والوجه في المسير ذاك أخذ وجاء جمع إخذة والأخذ جمع إخاز سفر كالبئر قوله صفر بالجر بدل من إخاز أي صفر يجتمع فيها الماء قال الأخطن فظل مرتبيا والأخذ قد حميت وظن أن سبيل الماء مسموله ورمد وجنة العيس أخذ وحفر مثل الحياض فالاخذ ومنع بعل من نكاح فأخذ بالسحر للتيب أو للبكر وقوة بالحركات أدوا داهية فضيع أمر إدوا أبو قبيلة فذاك أدو والأدو بالفتح هو اسم الهدر قوله الأدو بالحركات الثلاث في فوق الهمسة القوة وبالفتح فقط الهدر في القول والأدو بالكسر الداهية وفضيع الأمر ومنه لقد جئتم شيئا إدا والأدو بالضم أبو قبيلة وهو أدو بن طابخة جد ثمين انتهى حمل المشقات فهذا الادب ثم الدواهي فسروها بالادب جمع جمعًا بكسر وأدد جد يعد في الجدود الطهري قوله الأدد بفتح الهمزة حمل المشقّة كاللدد ومنه حديث علي رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله ماذا لقيت بعدك من اللدد والادب فقال ادع الله تعالى أن يريحك منهم ويروى الادب بكسر الهمزه واحدها اد وهي الداهيه قوله وادد على مثال عمر هو جد معد بن عدنان انتهى وضربك الاذن فذاك اذن إباحة الشيء وعلم إذن وسامع لكل قول أذن تسكين ذاله كضم يجري قوله الإذن بالكسر الإباحة يقال أذنت لفلان بكذا أي أبحته له والإذن أيضا العلم يقال فعل ذلك بإذني أي بعلمي قوله وسامع لكل قول ومنه قوله تعالى ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم انتهى ومرّة العقد الوثيق أرضه وحاجة تحتاجها فإرضه وعقدة ليست تحل أرضه بجذب طرفها في ذاك عمري قوله وحاجة تحتاجها فإرضه يقال أرب الرجل بكسر الرأي إذا احتاج قال الله تعالى غير أولي الإرضه قوله بجذب طرفها متعلق بليست تحل فإن حلتته فهي انشوطه انتهى وحاجة سقوط أعضاء أرب حذق كذا وجمع إربة إرب وأربة بالضم جمعها أرب لعقدة إن جذبت لم تجري إذا ضربت العضو وقيل أرب وإن مهرت قيل فيك أربة وربما قالوا فلان أربة صار أريبا ماهرا ذا خبري قوله إذا ضربت العضوى ويسمى العضو إربا بكسر الهمزة وسكون الراء وجمعه آراب قوله وإن مهرت أي حذقت ومنه قول قيس بن الخطيم اردت بدفع الحرب لما رأيتها على الدفع لا تزداد غير تقاربي انتهى وموضع واليوم اربعاء جداول للماء اربعاء تربع القاعد اربعاء ايضا عمود لبيوت الشعر قوله وموضع واليوم الى اخره غير ان اليوم اي المعروف من ايام الاسبوع فيه الفتح والكسر والاربعاء بالفتح خاصة اسم موضع قال صحيم بن وسيل الرياحي ألم ترنا بالاربعاء وخيلنا غدا تدعانا قعنب والكياهل ويروى الاربعاء بضم الهمزة والباء والأربعاء بكسر الباء إلى غير الجداول التي يسقى بها الزرع واحدها ربيع والأربعاء بضم الباء عمود من أعمدة الخباء وحكى اللحياني قعد فلان الاربعاء بفتح الهمزة وضم الباء والأربعاء بضمهما مع المد والأربعاء بضمهما مع ألف مقصورة ومعناه قعد متربعا انتهى إضرام نار باشتعال أرث والأصل والميراث كل إرث جمع إراث أي وقود أرث والأرث رقت اللون أيضا فدري قوله والميراث أي في الحسب والمال وقال ابن الأعربي الورث في المال والإرث في الحسب وقوله الأرث رقت اللون جمع النعجة الأرساء والكتيبة الأرساء انتهى ضعف وقوة وظهر أزر والأصل والإزار كل إزر لنعقد الإزار قيل أزر كذا الإزار واحد من أزر ضيق وشدة وحبس أزل داهية أو كذب فإزل وأزل والجمع منه أزل أي قدم بالكفر فاحفظ تسري قوله وشدة أي في العيش قال زهير وإن أسد المال الجماعات والأزل ويقال أذل القوم أموالهم إذا حبسوها عن المرعة وأزلت قد قصرت حبله وضيقت عليه انتهى قوله أو كذب يعني أن الإزلة بكسر الهمزة يطلق على الكذب حكاه ابن الأعراضي وأنشد لابن داية يقولون إزل حب ليلى وودها وقد كذبوا ما في مودتها إزل. انتهى وسلق نحل زجرشات أسو اصل البناء بالحركات إسو وإن يقل إلى الأفاعي أسو يخطعن منها وأتسم الأثر واحدة الاسوي لطب اسوه هيئته يقال فيها اسوه والقدوة اسمها لديهم اسوه والكسر في هذا الأخير يجري والحزن والدواء سموه أسا وإسوة أي قدوه جاء اسا جمعا لها وان تشا فقل اسا هيئات أسو قد اتت بالكسر قوله اسى الاسى بالفتح الحزن وهو مصدر اسيت على الشيء وايضا الدواء يفتح اوله فيقصر ويكسر فيمد قال الاعشى عنده الحزم والتقى واسى الصدع وحمل لمعظم الاثقال والإسى والأسى بالكسر والضم جمع إسوة وأسوة وهي القدوة قال الشاعر لئن مالك خلى علي مكانه لفي اسوه إن كنت باغية الأسى والإسى بالكسر خاصة جمع اسوه وهي هيئة الأسو وهو الطب وجمع سور بلد أسواره وفي السوار لغة إسوار وفيه أيضا قد اتى اسوار والثارث الرامي وجا بالكسر قوله وجا بالكسر أي إسوار بمعنى رام النبل من القوس وقد روي بالوجهين قول الخنساء كأنه تحت طي البرد اسوار انتهى عطف وعقد ثم حبس أسر وحلف وثقب أذن إسر وثقل عهد وذنب أسر بالحركات فوق همز تجري قوله وثقل عهد مع على حلف فهما بالكفر. وقوله وذنب مبتدا وأسروا بالضم خبر انتهى إن وثبت أصلة قيل أصل أي حية أو خبث الماء أصل أو قر أصل الشيء قل فيه أصل وأصل الرأي لحزم الأمر قولوه أي حية بيان للأصلة وهي حية صغيرة تشبه الرئة تتب على الإنسان إذا لقيته قال الراجد وقشة الأفعى ونفخ الأصلة وقيل أصل الماء بكسر الصاد إذا تغير ريقه وخبت طعمه من الحماء ويقال أصل الرأي أو العقل أو أصل الرأي أو العقل بكسر الصاد إذا جادة وأصل الشيء ثبت أصله ورسخ انتعا عطفة مهر أو قناة اطره وهيئة العطف لذاك اطره واللحم حول الظفر فهو اطره دم رماد جبر كسر القدر قوله دم إلى آخره في نسخة بدله والدم والرماد فوق الكسر. قوله دم الرماد أي ودم ورماد يعجنان وتجبر بهم القدر المكسورة فقوله جبر بالفتح مفعول لأجله أي لأجل جبري إلى آخره قال الراجل قد أصلحت قدرا لها بأطرة انتهى وفق أذن بل وظفر أفه والحين والأوان ذاك إف وفي تقدر يقال أفف وأفة بالضم كل مر أولوه وسق أذن بل وظفر أي بل ووسق ظفر لكن ذكر التعالبي في فقه اللغة في صف ما يتولد في البدن من الفضول والأوساخ أن الوسق إذا كان في الاذن فهو أفن فإذا كان في الأوصار فهو تفن ثم قال فإذا كان في الرأس فهو حزاز وهبرية وإبرية فإذا كان في سائر البدن فهو درن فإذا كان في العين فهو رمص فإذا جفة فهو غمص فإذا كان في الأنف فهو مخاط فإذا جفت فهو نفف فإذا كان في الأسنان فهو حفر لفتح الفاء وسكونها فإذا كان في الشقين عند الغضب وكثرة الكلام كالزبدي فهو زبد انتهى للصرف والمنع يقال أفكو وكل باطل وزور إفكو وجاء جمعا لأفوك أفكو ذي كذب في قوله وزوره قولوه للصرف أي عن الامر يقال أثقتوه بفتح الفاء إذا صرفته عن امر يريده وقلبت رأيه قال عروة ابن ازينة انتكوا عن احسن الصنيعة مأفوكا ففي اخرين قد افكوا انتهى ومرة الاكل تسمى اكله وجرب في الجسم يدعى اكله ولقمة واحدة فأكله ومين موأتى بالكثري فآكل الأسنان سموه الأكل وإكلة أعنيت ميمة إكل جمع لها وقد يضم والأكل لأكلة أي لقمة في الثغر قوله وقد يضم أي أكلة المفرد وأكل الجمع قولوه لأكلة أي جمع لأكلة بضم الهمزة انتهى وكل ما يؤكل فالأكل والأكل مع غيرك فالإكل وحكه في جسد اكال وانت أكل اكل وحظ وقر قوله فالاكال هو مصدر اكلت الرجل بمد الهمزه اذا اكلت معه قوله ذو اكل بضم الهمزه اي حظ فالعطف للتفسير انتهى صفاء لون والصراخ ال والعهد والذمه فهو الل واول من كل شيء الل اما الأليل فانين الضر قوله والذمة ومنه قوله تعالى لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة قوله هو أول من كل شيء ألوا ومن ذلك ما أنشد أبو بكر بن دريد لمن زحلوقة زلوا بها العينان تنهل ينادي الآخر الألوا ألا حلوا ألا حلوا هو القبر الذي فيه جثوم الناس تحتل انتهى ورفع صوت بالدعاء ألة وحربة وطعنة والإلة قرابة كالال ثم الألة راعية ترعى بعيدا فدري قوله وحربة قال الراجز إن, إن تقبل اليوم فما بي عله هذا سلاح كامل وألة وقوله وطعنة أي بالحربة انتهى للرزء صوت امراه هو الألل وصفحة السكين أيضا والإلال هي القرابات وقد جاء أولال جمعا لاله مضت في شعري اداه الاستفتاح والعرض ألا واسم لنعمه كما أتى إلا وألوة وهي اليمين فألا جمع لها وكالذين يجري قوله واسم لنعمه إلى آخره يعني أن الإلا بالفتح والكسر النعمة والجمع آلاء ومنه فبأي آلاء ربكما تكذبان وعلى هذا تأول قوم من المعتزلة قوله تعالى إلى ربها ناظرة بمعنى منتظرة أي منتظرة النعمة ربها قوله وكالذين أي اسم موصول في قصر الشيء يقال ألا وجاء الاستثناء بلفظ إلا وجاء في محل أولى, أولى لكنها ضرورة في الشعر قوله في قصر بتشديد الصاد ومن ذلك قول الربيع بن ضبع فإن كنائني لنساء صدق وما ألا بني ولا أساء وقوله لكنها ضرورة في الشعر أي لا لغة وقيل لغة نادرة من ذلك قول الراجد ما بين ألاكي إلى ألاكي انتهى وشجر مر هو الألاء جمع ألات ثم والإلاء جمع لألية حوتها الشاء وبأولئي شر لجمع تسري قولوه الألاء بفتح الهمزة شجر مر الطعم حسن المنظر واحدته ألات قال الشاعر كأنكم ومدحكم بجيرا أبالجا كما امتدح الألاء يراه الناس أخضر من بعيد وتمنعه المرارة والعناء والإلاء جمع, جمع أليا وهي لحمة العجز وأولاء بضم الهمزة مبنيا على الكسر اسم يشار به إلى الجماعة المذكر والمؤنث قال جرير ذم المنازل بعد منزلة اللواء والعيش بعد أولئك الأقوام عشر مئين في الحساب ألفه وألفة كذا أليف إلف وقد أتى جمع ألوف ألف شديد ألفة وحب فدري جمع قوله وألفة أي مودة فهو مصدر ألفته ألفا وألفة قال الشاعر زعمتم أن إخوتكم قريش لهم ألف وليس لكم إلاف انتهى حادثة وضد نهي أمر والعجب الشديد كل إمرو جمع أمور كضحوك أمر هذا ومعناه كثير الأمر قوله والعجب بفتح العين وهو ما يتعجب منه قال الله تعالى لقد جئت شيئا امرا قوله جمع أمور بفتح الهمسة كضحوك أمر بضمها مع سكون الميم للخفة وأصله بضمتين قال طرفه فضل أحلامهم عن جارهم رحب الأذرع بالخير أمر انتهى يقال في غدا اميرا امر وكثر معنا اتى لاميره وفي تعجب يقال امرا في العجب من امرته فاستدري قوله وكثر اي الشيء بضم التاء فعلا لازما هو معنى امير بكسر الميم واما امر بفتح الميم فهو بمعنى غدا اميرا او ضدنها أو بمعنى أكثر الشيء يقال أمرت الشيء وأمرته إذا كثرته قال تعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها أي أكثرنا عددهم انتهى والقصد والشج برأس أم ولغة في الأم جاء الأم وقيل أصل كل شيء أم فانظر إلى أم القرى واستقر قوله والقصد قيل رأى إنسان سهل بن عمرو مارا فقال له أين أمك يريد أين قصدك فظن أنه يسأله عن أمه فقال ذهبت التطحا فقال أساء سمعا فأساء جابة والجابة اسم مصدر والمصدر الإجابة قوله والشج برأس ام واسم الحجر الذي يشج أميمة وجمعه أمائم قال الفرزدق فأن رؤوس الناس إذا سمعوا بها مشدخة هاماثها بالأمائم قولها الفنظر تفريع على قوله أصل كل شيء الأم وقوله واستقري أي تتبع فأم القرى مكة وأم الكتاب الفاتحة أو اللوح المحفوظ وأم الرمح الراية قوله والشج بالرأس سائدة في ترتيب الشجاج إذا قشرت الشجة جلد البشرة فهي القاشرة فإذا بضعت اللحم ولم تسل الدم فهي الباضعة فإن, فإن أسالته فهي الدامية فإذا عملت في اللحم الذي يلل العظم فهي المتلاحمة فإذا بقي بينها وبين العظم جلد الرقيق فهي السمحاق فإذا أوضحت العظم فهي الموضحة فإذا كترته فهي الهاشمة فإذا نقلت منها العظام فهي المنقلة فإذا بلغت أم الرأس فهي آمة فإذا لم يبق بينها وبين الدماغ إلا جلد رقيق فهي دامغة فإن وصلت جوفه فهي جائفة انتهى قوله وشجة بالرأس تدعى امه ونعمه والائتمام إمة جماعة الناس وحين امه والرجل الحاوي خصال الخير قوله وشجة بالرأس إلى آخره هي مصدر من قولهم أمه, يا أمه إذا شجه واسم الشجة أمه ممدودة ومأمومة ولا غاية بعدها قال الشاعر يشكري فأمه أمه عنه واحد الذي يقوم مقام الجماعة أو الرجل الحاوي خصال الخير قال تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتة لله حنيفة وقال عليه الصلاة والسلام في قصة بن ساعدة إني لأرجو أن يبعثه الله أمة وحده انتهى أما يسير والقريب فالأمم والقصد ثم جمع إمة إمم أي نعمة وجمع أمة أمم وقد مضت قريبة في الذكر قوله أي نعمة ومن ذلك قول عبي بن زيد ثم بعد النعيم والملك والإمة وارتهم هناك القبور انتهى بضد خوف فسر الأمان مؤتمن مؤتمن أمين وناقة حاذقه أمون مأمونة في مشيها من عطر قوله مؤتمن إلى آخره يعني أن الأمين يطلق على المؤتمن بكسر المين وعلى المؤتمن بفتحها وعلى المكسور أنشد ابن الأعرابي ذريني, ذريني إنها ابلي وإني بها لولا محافظتي ضنين إذا خفت أنقف حجرتيها بكسب لم يخم فيه الأمين قال الأمين هنا الذي ائتمنك وقوله مأمونة بيان لحاذقة ومن ذلك قول النابغة: قلى يا بعد لئي الحقتين بأولى القوم ذعلبه أمون انتهى ومصدر أي كالأنين أن وقيل في الأوان أيضا إنه بالكسر والفتح وأما أن فانه قلامه للظفر وتاركوا الدنيا هو الاواب ومصدر لاوب الاواب وجمع ايد اتى اواب وشددوا ايابهم في العشر قوله ومصدر لاوب بتشديد الواو يؤوب الاواب بكسر الهمزه كما قالوا الحمال مصدر حمل يحمل وصحت الواو مع انكسار ما قبلها لقوتها بالادغام وقوله وشدد إلى آخره أي شدد بعض القراء الياء من قوله تعالى إن إلينا ايابهم وهذه القراءة تحتمل تأويلين احدهما أن يكون فعالا وأصفه إوابا كما ذكرنا غير أنه لم يعتد بالواو الأولى حاجزا لسكونها والساكن حاجز ضعيف فأبدل من الواو الثانية ياء لانكسار الهمزة فصار إويابا ثم قلب في الواو الأولى ياء ايضا لاجتماع ياء وواو وسكون احداهما الوجه الثاني ان يكون وزنه في عالا فيكون وزنه ايوابا فاعتلى كما اعتلى سيد وميت والفعل منه على هذا أيب وأصله ايوب ثم اعتلى كما ذكرنا والوجه الاول اقيس لانهم قالوا في المصدر التاويب انتهى والذكر القضيب فهو اير نحاتة الفدة قطن إيرو ريح الصبى يقال فيها اور ثم الإيار ياء في اسم الصقر قوله القضيب بدل من الذكر خوفا من أن يتوهم أن المراد بالذكر ضد الأنثى وقوله ريح صبا أي ريح الشمال يقال فيها أور قال الشاعر مطاعيم أي سار إذا الأور هبتي. ويروى إذا الإيرو وإذا الهير انتهى وحيه ومفطر أن الاين وحينك الحاضر فهو الاين جمع ايوان اي بكسر اون لصفه موصوفه بالكبر انتهى باب الالف باب الباء وفيه ثلاث وثلاثون كلمه شده حرب والعذاب باس ولبئس اي شديد بئس وشدة الحاجة فهي بؤس وجاء هذا يا فتى بالكثر تقاعد الشخص بأرض بتع أما نبيذ عسل فبتع وجاز فيه الفتح ثم بتع جمع لأبتع شديد الأزر قوله نبيذ عسل إلى آخر في تقسيم أجناس الخمر الصهباء من العنب السكر من التمر النبيذ من الزبيب البتع من العسل من العسل السكرك المزر من الذرى الفضيخ من البسر انتهى تعالبي ونصب شق البداد البد والمثل فيه كالبديد البد جمع أبد لانفراج بد لا بد لا عن ذا الامر ضوح ومشي حسن فالبدح ضرب بذي رخاوه والبدح لواسع الفضاء ثم البدح جمع لأبدح طويل فدري بلا مثال لاختراع بدع مخترع من كل شيء بدع جمع بديع أي سمين بدع أو زق نحو عسل أو خمر لصادق مع ضد بحر در قلب وإكرام ولطف در والصدق والخير كذا والبر القمفقوت ذي الغنى والفقر قولوه بر البر بفتح الباء ضد البحر والرجل الصادق والبر بالكسر القلب يقال هو مطمئن البر أي القلب وأنشد ابن الأعربي أكون مكان البر منه ودونه وأجعل مالي دونه وأؤامر والبر أيضا الإكرام أو اللقص وبهما فسر او فسر قول العرب ما يعرف هرا من در قيل الهر العقوق والبر النقص وهو قول الفراء وقيل الهر الكراهه والبر الاكرام وقيل الهر القط والبر الفأرة وقيل الهر دعاء الغنم والبر سوقها وقيل الهر دعاؤها إلى الماء والبر دعاؤها إلى العلف. وقال أبو عبيدة ما يعرف الهرهرة من البربرة والهرهرة صوت الضئن والبربرة صوت المعز انت. الخلق والتراب لا شك برا. وبرية الأقلام جمعها برا. وحلق في أش... قوله لا شك برا بفتح الباء مع القصر الخلق. يقال ما أدري من أي البري هو. والبرا التراب. يقال بفيه البرا وحمى خيبرى برا. وأما البرا بكسر الباء. فجمع برية بالكسر وهي برية القلم ونحوه والبرى بالضم حلق من صفر تجعل في أنوف الإبل واحدتها برى قال الفرزدق مخطفة بزل تخايل في البرى ثوار على طول الثلاث غوادي انتهى فف مفردا والجمع بالبراء والترك تفسير إلى البراء وجمع براءة على براء ما سقطت من نحو عود مبري. قوله صف مفردا والجمع إلى آخره يعني أن البراء بفتح الباء مع المب بمعنى البراء. يوصف به المفرد والجمع يقال أنا البراء من ذلك ونحن البراء بنقض المفرد ولا يثنى ولا يجمع وأما البراء بالكسر فهو مصدر باريته إذا تركته وباريته إذا عارضته وأما البراء بالضم فهو جمع براية بالضم وهو ما يسقط من العود المبري قال أبو كبير الهذلي ذهبت بشاشته وأصبح واضحا حرق المفارق كالبراء الأعفري انتهى ومرة من البروك بركة وهيئة وحفرة الماء بركة ودر بركة ناقة والبركة هو الخبيص من دقيق البر قوله ودر بركة ناقة أي لبن ناقة باركة يدر فيقيمها الراعي فيحلبها قال الكميت وحليب بركتها اللبون لبو نجودك غير ماضي انتهى صدر وبرك الجمال بركو وموضع في يمن فبركو ورطب ومعه زبد بركو واسم لنوع سمك في البحر قولوه بركو البرك بفتح الباء الصدر فإذا زدت عليه هاء التأنيث كسرت الباء قال واحتل برك الشتاء منزله وبات شيخ العيال يفطلب والبرك جماعة الإبل وقيل بل الباركة منها خاصة قال طرفه وبرك وجود قد أثارت مخافتي وأما برك بكسر الباء فإنه اسم موضع باليمن قال زهير شطت بهم فاذهد برك بأيمنهم والعاليات وعن أيسارهم خيموا وأما البرك بضم الباء فهو جمع بريك وهو الرطب يؤكل بالزبدي حكاه المطرزي أو جمع براق وهو نوع سمك له مناقير كما في مثلثات الصبان انتهى اسم مكان صنع البرامو وجمع برمة أت البرامو واسم القراد عندهم برامو والبرمة القدر التي من قوله. قوله سمع البرام ضرام بالفتح على مثال حدام اسم موضع انتهى البقيه على الوجه الثاني من هذا الشريط